أخي في فؤادي وفي مسمعي اسمعي وفي خاطري أنت والأبلعي أخي في حناك يجري هواك وروحك في الكون تسري معي أخي في فؤادي وفي ما وفي خاطري أنت والأضغعي أخي في حناياك يجري هواي وروحك في كون تسري معي أخي نغم أنت يحمل به فني ويروق إلى نسمعي أخي خذ مكانك بين النجوم وقف أنت هو الشمس في المطلع فينا نمن انت يحلو به خمي ويرقو الى بسمعي اخيني خذ مكانك بين Sucíنا الحياة ومن مشرعين أخي أنا أنت فآمالنا وهذا منافضن من منبعين أخي أنا أنت فمن منهل Sucíنا الحياة ومن مشرعين أخيانا أنت فآهدها وأنا هنا ثم ممن ضعي وإن أنت نحتى فمن أنواعي أخي إن ترى آل عيني الصبا تبين تنورك في المطلعي أخي إن أيهم أنت نحتاف من دمعي اخي ان ترى العين